صحيح؟ ها؟ يقول عمه إذا كانت الخلاف، وخاله إذا كانت خلل أم، صحيح؟ إيه نعم صحيح؟ لا صحيح؟ مفيش. طيب، المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم، يعني بالقرابة؟ أيش؟ كم كم حنقول عدد؟ ما هو توابط؟ أقول من المحرمات بالنسب كم عددها أين كم عددها سبب, سبب. قلها نعم أنت نعم وأخواتكم سبع. تمام تمام هذه مهم انخرمات النسب قواعدها عند فقهاء حجاتك ها السبع الفقهة. الفقهة. او هذا عند الفقهاء قعدوها او جعلوها ضوابط اساتذه طيب منصور ما. أصبر الأصول وإن علو يعني إن علو والثاني الفروق والنزل والثالث خط الأصول وإن علو كذا أقول إن علونا الأصول وإن علونا أنت طيب، وإن نزلنا، وإن نزلنا كنا بنس الآن، وإن نزلنا، طيب، فروع الأصل أبناء وإن, نزل. وإن, وإن نزل، وإن نزل، طيب، بقى واحد، من هو فروع الأصل أبناء وإن نزل، وإن نزل، لو إن نزلنا. من أصلك الأدمى؟ لا من أصلك الأدمى؟ هبوك وأمك هذا الأصلاب فروع فروعهم منهم هم؟ كنستبك فروع أبيكم أحسن إذن فروع للأصل الأدمى وإن نزم مثل الأخوات وبنات الأخوات وبنات, الأخوات وبنات الأخوة بجوار أحمد دون فروعه فروع الأصل الأدنى الأعلى دون فروعه منو يا أحمد العمات والخالات دون دون فروع أنت العمة فصلح أنت العمة ما تصلح ها يعني هل يصح تتزوج بها او لا يصح تمام بقي المحرمات بالرغاء هو الصوت الثاني قال وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاكِ أَرْضَى عَنَكُمْ وَهُنَ وَقَقْنَا أَظْمْ الشَّرْعَ لَهَا <تصفيق> يعني كأن أجلنا الشروط عند فوائد طيب وأخواتكم لضاعة وأمهات نسائكم أخذناه وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن بلدنا حاليا كل هذه من محرمات بالصهر محرمات بالصهر قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حلائل جمع حليلة حلائل جموا حليلة وتشمل الزوجة والمملكة لكن الزوجة تحرم على أبي الزوج بمجرد العقد بمجرد العقد وأما السرية فلا تحرم على أبي السيد إلا بالوضع عرفتم إذا وضعها وذلك أن السرية قبل أن يجامعها يحتمل أن تكون سلعة تباعد اشترى فإذا جمعها فقد اخترها لنفسه. فالحلائل إذن جمعوا حليلة وهي الزوجة التي استحلها بالعطر أو الأمهل التي استحلها بالوطر وقول الحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم لم يذكر الله عز وجل فيها قيدا فتشمل كل زوجة سواء دخل بها لبن أم, أم لم يدخل بها وعلى هذا فزوجة لبن حرام على أبيه وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة لعمول الآية وقوله تعالى الذين من أصلاب أصلاب جمع صلو وهو, وهو الظهر والمراجع الأبناء الذين ولدوا من, من مائك لأن هذا هو ابن الصد الذين من أصلابكم وهذا قيد قيد ماذا يخرج به جمهور العلماء على أنه يخرج به أبناء التبني الذين كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبني الإنسان ابن الله ويقول أن تبني ويجعله كابنه في المراه وغيره فقيد, فقيد, فقيد الابن هنا لكونه من الصلد ليخرج ابن التبني هذا هو رأي الجمهور ولكنه لا مانع من أن يقال إنه يشمل ابن التبني وابن الرضاء لأن ابن الرضاء ليس من الذي وابن الرضاء يسمى ابنا شرعا لكن ابن التبني قد أرضله الشر، فقال الله تعالى وما جعل أبناءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهد السديد، فإذا كان قد أبضل شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه لماذا؟ لأنه غير داخل في معنى البنوة عند الإطلاق غير داخل شرعا ولا حسا كذلك أيضا لأنه ليس من مائل وعلى هذا سيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاء أظهر منه لإخراج ابن التبني لأن ابن التبني غير وطرف به شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة وإلى هذا ذهب الشيخ السلام عليكم رحمه الله وإن كان يظن أنه خالف الناس في هذا لا قوله عند التأمل هو, هو الصوأ أن المصاهرة لا تجري في في الرضاء ولا علاقة للرضاء فيها لأن الحديث يحرم من أرضاء ما يحرم من النسب وأبو الزوج وابن الزوج إنما هو حرام بعيش في المصاحرة. فكيف ندخل بالحديث ما ما لم يدخل فيه؟ وكذلك أيضاً في الآت الكريمة. ثم قال: وأم تجمعوا بين الأختين؟ وهو المحرم ليس عينا، ولكنه عمل، وهو الجمع. يعني وحرم وحرّم علينا أن نجمع بين الأختين. انتبه، ولهذا لا يصح التعبير. بأن نقول تحرم أخت الزوجة أو تحرم عمة الزوجة لأن ذلك ليس وارد في القرآن ولا في السنة ففي القرآن وأن تجمع بين وقتين وفي السنة لا يجمع بين مرأة وعمتها وبين مرأة وخالتها فالحكم معلق بعمل وهو الجمع وليس بعين وهي الأخت أو العمة ولهذا تعبير نقول أن تعبير بعض العلماء رحمهم الله تحرم أخت زوجته وعمتها وخالتها فيه تساهل إلى الصواب المقال يحرم جمع بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا هو الصواب وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يشمع الأختين الشقيقتين والأختين من الأب والأختين من عم لأن الآية مطلقة وقوله إلا ما قد نقول فيها كما قلنا في قوله تعالى وَلَا تَنْكَحْ أَنَكَحَ أَبَاءُكُمَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ يعني لا يكون ما قد سلف عنه وإنما ذكره الله عز وجل لعظم المقام ولأن لا ينشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه وبناء على ذلك النسب الحاصل الولد الحاصل من اللكاح في مثلات ماذا يكون للواضع أو لا يعني لو كان الإنسان قد نكح زوجة أبيه في الجهلية وأتت منه بولد وأسلم يفرق بينهم لأن سبب التحليم باق لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول ينسب إليه شرعا وهذا والله أعلم هو الحكمة من قوله إلا ما قسلت لأجل النزول ما في قلب الإنسان نهائيا لأنه قد يقول إذا كان حرق ذلك حرام علي فما, فما موقفي أمام الولد الذي يخذك مني في ذلك الوقت، فطمأن الله العباد بقوله: إلا ما قسره، وهذا مما فتح الله به الآن، أن هذا هو الحكمة في الاستثناء استثناء ما سبق أو استراق ما سبق، وإلا قد يقول قائل ما سبق كيف يرجع كيف يرجع التحريم إليه؟ بما يسمى أثر رجعية. نقول الحكمة ذلك هو أعظم المقام. والثاني أنه لو تولد ولد من داخل تلك النكاح، فالولد ولد شرعي لا قلق فيه ولا تقلق فيه، لأنه معفون عنه عن آثاره. إن الله كان غفورا رحيما هذه مررت علينا كثير، وفيها تأكيد، تأكيد اسمين من أسماء الله، بمؤكدين. إنا وكان لأن كان كما أسلفنا مسلوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف. وقول إنما كان الغفور الرحيم الغفور هذه صيغة مبالغة من الغفر وهو ستر الذنوب وعدم مؤخدة عليها والرحيم كذلك صيغة مبالغة. من الرحمة والرحمة الصفة ذاتية لله عز وجل ولكن لها آثارا مثل نزول المطر ساعة الرزق كثة العلم اتجاه الناس اتجاه سليما وما أشبه ذلك فهذه الأثار هي هذه الأشياء هي من آثار رحمة الله وليست هي الرحمة لكن يطلق عليها أنها رحمة لأنها آثار الله لأنها آثار رحمة الله كما قال الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء هذه آية فيها فوائد عظيمة لا لا خدناها. لا أخذناها أخذناها يا يا هداية يا هداية الله أخذناها لا أخذناها كان في قول الجمهور تذلل بهذا بالكلمه خاص التفسير تشكرك يا هلا هم نعروفه وعدم لازم ما استخدمنا تفسير الطايه بحيث لا تكون خط بين الغيره في تفسيره تفسير الجمهور الذي هم قالوا وقال الجمهور يعني قائده واحد منهم هو استدل بهذا نعم نعم ونحن شرح نحن شرحنا فصل جكره في العباده وما هو كذلك كذلك العباده ها اي الله على كل حال الان في الاوقات ان شاء الله قولوا استفادنا هذه الايه الايه الكريمه تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب، تحريم هؤلاء السبع بالنسب، كلهم قريبات، لقوله حرمت عليه. قائل الإضافة هنا إضافة التحريم إلى الأعيان، إضافة التحريم إلى الأعيان. فمن الذي جعلك تخصص هذا بالنكاح؟ ألا يجوزا يقول قال حرمت عليكم ماتكم يعني لا منذروا إليهم لا تقتلوهم فمن الذي فمن الذي يقيد التحريم بالنكاح نقول السياق السياق لافذة قبلها ولا تنجحوا ما نكح أباكم النساء فالسياق الذات التي قبلها وفيها أيضا كل ذلك النكاح فتعين أن يكون المراد به النكاح وما زعموا بضوئهما من الآث من أن في الآث إجمالا مترددا بين كذا وكذا وكذا وهذا لا لا وجه له من فوائد هذه الآث الكريمة ثبوت التحريم بالرضى بقوله أمهاتكم التي أضع عنها يقدر أنه يسير فيظل واقفا انتظارا لدخول عمال وربما كان حدث اليوم يقف دون أن يكون في ذلك المبالغة ما يكفي أر المصلي أربعة ركعة وهذا حرمان لسان إذا دخل يشعى على طول في تحيه في المسجد ثم من منها فذاك وإن قام وهو في الركحة الثانية هتمها خفيفة وإن كانت في الركحة الأولى قطع حتى يصل على أجر وآجر حيث المسجد ولا يقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحاب أجمعين أحوذ بالله من الشفاة الرجيم ما تقول في عمة الأم هل تحرم أو لا من منها عمته عمته أمي تحرم توافقون عمته أمها تحرم على الإنسان نعم لا تحرم تحرم عمت عمته أمي منها عمته حتى حتى عمت أمي. طيب. طيب. أخت إيه؟ عمتهم طيب طيب بخت أبي هل حرم عليه ليش؟ عمتهم أين؟ ذكرنا أن عمة الإنسان عمة الله ولذريته من بنين وبنات، وخالف الإنسان خالف الله ولذريته من بنين وبنات. تمام. فذكر في قوله أماتكم وخلات. وذكرنا الضابط الذي ذكروا العلماء المحرمات بالنسب. يقولون لا. لا. لا لا لا. الضابط ما حرم من النسب. الله عز وجل القرآن عده في القرآن عده عده مهادكم وبناتكم الآخر. العلماء ذكروا ضوابط لهذا ما احله غلط الوصول وان علم ها وإن علم. ها من يدخل في الاصول انا من زوجة لواحد كما يدخل في الأصول إذا قلنا يحمل الإنسان أصول من يدخل فيه الأم وإن علم يعني جد من قبل الأب أو من قبل الأم بعدتها وقربتها تدخل في الأصول طيب الثاني الفرور وين نزلوا لا الأبناء ما يدخل هنا لا تجبون الأبناء هنا إن الآن في في عد النساء يلخطي البنت وبنت البنت وبنت البنت وإن نزلت كده بدين تفصيل بدين تفصيل طيب لا صالح الظابق الثالث لا ها؟ زكي فيه فرق خطأ فروع الأصل الأعلى فروع الأصل الأعلى دون فروعه، دون فروعهم صحيح صحيح الرابع وفروعهم يعني ومن فروع الأصل أجنوى ومن صحيح هذا منهم فروع الأصل وبلا... لا أجناء الأخوات لا وبناتهم وبنات الإخوة بنات. بنات الإخوة بنات الإخوة تأكد طيب إذن هذا الز... هذا الزواب الرسول وين علم الفروع وين نزل فروع الأصل لنا وإن نزلوا فروع الأصل الأعلى لصل بهم خاصة لصل خاصة ما نقول وإن نزلوا هو إن نزلنا لا طيب قال الله عز وجل في بقية المحرمات وأمها في نسائهم أرأنا هذه أم هذه النساء منة فيها خليل بس الأم أمها تسوده وين علىه؟ طيب ربائبكم لا بحجوركم من نساءكم لا تأعطونهن يلا محمد من يدخل في الر الربيبة بس إن أتوا لصل بها ولا وين نزلنا؟ انتبه فيه من رفع يدها وإن نزلنا طيب توافقونا بنات الزوجة وإن نزلنا فيه راجع مرتوح بالمسعدين لهذا أسلوب ابن جني يعني دون فروعهم يعني فروع الزوجة لصول بها فقط لا دون من نزل طيب إذا نجوز الزوجة أن يتزوج بنت بنت نوجتها ها ها إلا كيف لا لا وعطناكم عطناكم توابق في هذه بس أقولكم على التوابق الآن بس نبي نعدل الآن بالتفصيل كما ذكر الله رب الزوجة نعم وإن ذل بنات الزوجة وإن ذل يعني بنت بنت حرام على الزوج لا لا على مسألة الحجر مو موصل على تبين انه غير شرط تحرم توافقون على هذا يلا علي تقول توافق هو دخل بها صحيح دخل بها هل يحرم عليه فروع بنات الزوجة ذات من الربائب إذا انت حلع. يعني يجوز للرجل أن يتزوج بنت بنت زوجته نعم مش تقولون <تصفيق> ذات واخذ الصحيح ما هو لا. لأن الربائب بهن فروع الزوجة وإن نزل مثل بنات بناته بنات أبناء وإن نزل طيب لكن بشرط الدخول. حلايل والأبناء لا هنا لا يجوز أن يتزوج زوجة أبنه لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه في كان قد طلق حلايل؟ ولو ما ت عنها، ولو ما ت عنها، ولو فسخ نكاحها، أجل، الله، عبد الحليم، ها، ولو فسخ نكاحها، إيش تقولون، صحيح، طيب. ما تقلت ابن الرضاء هل تحرم زوجته على هذه الرضاء قولا واحدا أرمن. أو تقول أول إنه خرج من أتباعه. ثانياً قول شخصاً ثانياً صح. طيب ما هو الضوابط في محرمات السحر؟ نحن عارف نعرف نحن بالعد نجيب معرفته بالضوابط. إلى عندنا الضابط الأول. الضوابط في محرمات السحر. الضوابط في المحرمات بالصهر، عجيب، ضوابط الصهر، ايه؟, إيه ما تملها، لكن بس إحنا ما عطنا الضوابط المحرمات، محرمات من من ناس ما عطينا ضوابط طيب الصهر، طيب الضوابط الصهر، يحرم على الزوج خاصة الزوج خاصة. وصول زوجته وفروعه، وصول زوجته وفروعه على الزوج خاصة، لكن الأصول بمجرد العقد والفروع لابد من الدخول، الفروع سمها الله الرداء، والأصول سمها الله هم هذا النساء على الزوج خاصة، طيب. ويحرم على الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعه على الزوجة الخاصة وصول الزوجة فروع هذه هذه المحرمات الصد أربعة وصول الزوج على من على الزوجة الخاصة فروع الزوج على الزوجة الخاصة وصول الزوجة على الزوج خاص، وهذه ثلاث بمجرد العقد يدخل فيها التحريم بمجرد العقد. عرفتم الرابع فروع الزوجة على الزوج خاص، لكن هذا بشرط الدخول طيب بناء على ذلك. هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ يجوز؟ حطر في التصريح أين؟ لا لا، لهذا المقابل، بنت زوجة أبيه؟ إذا كانت زوجة زوجة أبيه هذه أمه ما يجوز، لماذا؟ لأنه أكتب على كل حال هذا يعني ما هو بلاد عكسه ما هو بوارد عكسه إذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ أم زوجة أبيه؟ استبعدنا هذا الشيء، هذا التبصيل أم زوجة أبيه؟ يازوج طيب نشوف الآن إحنا قلنا التحريم يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة الزوج يحرم عليه أصول الزوجة فروع والزوجة تحرم عليها أصول الزوجة فروع هذا فضل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه ليش لأن أصول الزوجة إنما حموم يحرمونه على الزوج خاصة هذا الزوج خاصة انتبهوا لهذا التحريم تعلق بالزوج فقط وبالزوجة فقط الزوج يحرم عليه وصول زوجته وفروعه والزوجة يحرم عليها الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعه طيب وارس النمو الآن الانسان ما تشتعل هذا هو الضابط في في المحرمات بالصير والقرآن وارس في هذا بعد ده الدخول بها خذوا على الزوجة يشترط هذا عن محرم عن التأبيب ما هو محرم إذا أمل ما هو محرم الجامعة هذا على التأبيب من حين يعقد على المرأة يحرم عليه أصولها أبد الآبدين ويحرم عليه فروعها أبد الآبدين إذا دخل بها طيب أخت الزوجة حرام على الزوج هكذا نقول لا ما نقول هكذا نقول الجمع بين الزوجة وأختها حرام يعني أفضلوا أن تجمع وأن تجمع هذه مطوفة على قوله أمهاتكم يعني وحرم عليكم أن تجمع بين الأختي المحرمات بالجمع ثلاثة أخت الزوجة وعمتها وخالتها هذه المحرمات بالجمع فلا يجوز الإنسان أن يجمع بين الزوجة بين المرأة واختها ولا بين المرأة وعمتها ماذا تناسبت واجي عنمتها نساء تاع عمتي انت اخي ولا بين المرأة وخالتها بين أختها هذه ثلاث محرمات بالجانب عرفتم ولا شك أن هذا أحسن من باب انضبط الى ثرو الفقهاء أنه يحلم الجمع بين كل مرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لم تحلل الأخرى بنسب أو رضاء لا مصاح يعني هذا الآن يحتاج إلى زمن لتصور ثم تطبيق لكن إذا قلت الجمع بين المرأة وأختها كما في القرآن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كما في السنة طيب قال إلا قد سله إن الله كان عليما يقفور رحيم أعطني أن تتكلم ما بقل الفوائد ما ماهي ايه طيب ذكرنا الضوء بالتحلم السبع لا لازم نتعلم بالفعل بالشرف بالشرف طيب نحلم السبع ممكن نحوك نفيل جلال على ما سبق في الشرح أو في التفسير على ما سرق في التفسير لأن مهم أن نعرف أن الأم يتكل فيها الأم والجدة وما من قبل الأب ومن قبل الأم إنه خلاص الثاني جبوت التحريم بالرضاع بقوله أمهاتكم أن لا ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع. وقد عرفت انه لو كانت الام من الرضاه تدخل في الام عند الاغلاق محتاجه الى الى قوله امهاتكم هذا يرضاكم لانها تدخل في قوله وفر مس عليكم امها وفر مس عليكم امها ويتفرع على هذه الفائده ان ام من الرضاه لا تدخل في قوله امهات نساء من زوجة من الغضاء لا تدخل في قوله وأمهات نسائه لماذا؟ لماذا؟ لأن الأمة عند الإطلاق لا يدخل فيها الأمة من الغضاء فإذا قال القائل أم الزوجة من الغضاء حرام لدخولها في عموم قوله وأمهات نسائه قلنا لا نسلمها ليش؟ لأن أم الأم عند الإطلاق لا تخرج فيها الأم من الرضاعة بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها يوم من الرضاعة كان في الآية تكرار مما في البلاغة ومن فوائد الآية الكريمة أن أم أن الأم قبل من فوائد الآية الكريمة ثبوت الأمومة بالرضاع، ثبوت الأمومة بالرضاع، وعلى هذا، فيصح أن يقول القائل لمن أرضع أم، لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مُقيدة، يعني رها قيدها، فقال أمهاتكم اللاتي أرضعن، فإن تقول أمي من الرضع تقيد بأن لا يتوهم السامع أنها أم من النساء ويتفرع من هذه الفائدة ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عم وبعضهم يسميها خالة على الإطلاق على إطلاق نعم وكذلك ما يفعل بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أبي الزوجة. يقول عمي خال. هذي يقول عمي هذي هو خال. هذا غلط. لأنها تسمية لا لا تصح لغة ولا شرع. لا تصح لغة ولا شرع. وتوهم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء العتمة. وقال لا يغلبنكم أنتم العرب على صلاتكم. العشاء تسمونها العتمة فإنها في صلاة الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء كما في القرآن فالمصلحات أو الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية طيب ومن فوائدها هذه الألوات الكريمة أن أن المرضع تحرم بمطلق الرضاع بقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنك والرضاع يستق بمرأة بل بمصر لأن من مصر من تدل مرأة قيل رضع وعلى هذا فياتب استحيم بمجرد رضعة واحدة. وإلى هذا ذهب الظاهرية وقالوا إن التحريم بالرضاء يثبت بالرضعة الواحدة لأنه جاء مطلقا في القرآن والمطلق يصدق بمرضة واحدة ولكن الصحيح أن هذا الإفلاق في القرآن قد قيدته في السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحرم المصة ولا المسحتان أو الملاجة ولا الملاجة لا تحرم المصة ولا طيب ما是的 السلاثة تحرم مبتبع مفهوم هذا الحديث لا تحرم المصة والمصتين مفهومه أن المصة هذاء المصتين لا تحرم هذا من طوقه. مفهومها أن ما زاد عليهما يحرم، وإلى هذا ذهب أيضاً كثير من العلماء أهل القياس موأله الله أهل القياس، وقالوا إن الثلاث محرمة لمفهوم الحديث، وقال بعض العلماء لا يحرم إلا خمسة، لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في معوزي من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا فننصخنا في خمس معلومات فتوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المحرم خمس رضاعات وأجاب عن الحديث لا تحرم مصر والمصرتان بأن تحريم الثلاث بالمفهوم وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم يقدم يقدم المنطوق لماذا؟ لأن المفهوم واسع يصدق بصورة واحدة لما لا تحرم المصر ولا المصر لا تحرم والثلاث والأربع والخمس والعشر مسكوثن عليه بالمفهوم إذا رأى خمس رضعات حرم فأعتبر التحرين وإذا قلنا يثبت التحريم بخمس رضعات فإننا لم نخالف المنطوق لأن مفهوم سنتاء سنتاء تحرم وما زاد فيستقل سورة واحدة لهذا نقول إننا نقدم جلالة المنطوق لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث طعنا موجعا قال هذا حديث لا صحيح ولو كان يمسي كيف يتوفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ولم نجدها أنت القرآن لأن الواجب إذا كانت بعد وفد الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن يجب أن لا تعقل ولو فتح الباب لكان هذا سبيلا إلى تصفيع قول الراتبة إن في القرآن شيئا محذوفا وبناء على ذلك فالمثم منكر ونأخذ في الحديث ذات حرم المصر والمصر فا او نأخذ بالاطلاق ولكن عند التأمل لا يتبين ان هذا طعن في الحديث لان عائشة صرحت بالنسخ بالنسخ ولكنها كانت لماذا من القرآن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم علم التالي لها بايش بالنسخ وهذا عمر واقع فالحديث يدل على أن النسخة وقع متأخرا لم يعلم به بعض الناس فصار يقع موهمة يثلون القرآن وإذا, وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن نتجرأ على طاعن الهوات لأنك إذا حكمت بنكارة ممثل حكمت بوهم من وهم الرواس وخطأ له. وهذا شيء صعب فمهما أمكن قبول خبر الثقة فاقبل أما إذا لم يمكن وكان مخالف للقرآن فلا تقبل لكن إذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع وهذا الذي ذهب إلى المعنى الحمد لله هو الصحيح أنها خمس فضعات وفي الحديث معلومات، فيفيد أنه لو وقع الشك في عددها، هل هي خمس أو أربعة، فلا عبرة به، لا عبرة بهذا الربع، لأن حديث قيد بماذا، بمعلومات، ومع الشك لا يثبت الحكم، وهذا مما لطمع الإنسان. لما يفتيبه الناس بهذه المسألة لأن كثيرا من الناس يأتي يقول الرضاء ثابت لكن ما ندري كم الرضاء لا ندري كم الرضاء نقول الحمد لله ما دام من الحديث خمس رضاءات معلومات فإن ما شك فيه ليس معلوما وحين إذن لا تتبع الحكم واضح بقى علينا أن ننظر هل ممكن أن يقيد إفلاق القرآن بالسنة؟ نعم نعم يمكن يمكن أن يقيد إفلاق القرآن بالسنة كما يخصص أموم القرآن كذلك بالسنة وأما نصف القرآن بالسنة فالصحيح أنه ينسى القرآن بالسنة إذا صحت لأن الكل من عند الله عز وجل قد ينسخ الله قوله بقوله وقد ينسخ الله قوله بقوله رسول صلى الله عليه وسلم إذا المحرم كم خمس رضعات معلومات فماهي الخمس أو ماهي الرضعة الأصح ما هي رضعة المسبعة في الحديث خمس رضعات مسبعة خمس رضعات فقال بعضهم الرضعة مصة من قول لا تحرم المصة ولا مصتان المصة, المصة هي الرضعة ومعلمنا ان الطفل اذا مص فقد رضع واتاه اللبن بمصته وعلى هذا يمكن أن تكون الخمس في مجلس واحد وفي نفس واحد. ولا لا الطفل يمكن يمس خمس مرات في نفس واحد. ها يمكن أن يمس خمس مرات واستدف فيها. منه. ولكن هذا فيه شيء من الاستباحة. لأن الإحاطة بهذا صعبة الإحاطة بهذا صعبة وقال بعض العلماء المراد بالرضعة التقام الثدي فما دام الصبي ملتقما الثدي فهذه رضعة وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد تمت الرضع. سواء أطلقه لتنفس أو لسماع صوت أزعل أو لملل أمه من من الجهة اليمنى يتحوله إلى صوت أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرضعة تبقى مستدي كما دام الإنسان كما دام الطفل مستقناً للثدي فهو لا يرضع وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة وعلى هذا يمكن. أن تتم الخمس في في مجلس واحد طيب هذا عني قولها قول الثالث أن الرضعة هي فاعلة مما يعد رضعة أي وجبة في الرضاء. كما تقول أكله أكله كما جاء في الحي إن الله لا يرضى عن أبداء كل أكله فيحمده عليها هل الحمد كل ما أكلت لقمة قلت الحمد لله قل لها عند الانتهاء عند الانتهاء فيقول الرضعة كالأكلة تماما فلا بد أن تكون الرضعة أخرى منفصلة عنه، جزاما وعد في صالح كأن تكون واحدة في الصباح كأن تكون واحدة في الصباح وواحدة في المساء وواحدة في الليل واحدة في السحر وما أشبه ذلك وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أن المرابة الرضعة من فصلت عن أختها من بصالة بينا لتكون رضعة كاملة وإذا قدرنا أن الحديث يحتمل المعاني الثلاثة وهي مصه اتقام السبيل الواجب من الرضاء، الأصل الحل، الأصل الحل حتى يقوم دليل بين على أن هذا رضاء محرم، وبناء على هذا الأصل يكون الراجع الثالث ولا, ولا الأول ولا الثاني، الثالث وهو الأخير، لأن نقول دلالة الحديث على المعنى الأول مشكلة في اشتباه وعلى المعنى الثاني في اشتباه وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال ما في اشتباه وحينئذ إذن نأخذ بهذا لأن الأصل إيش الحل حتى يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل يرفع هذا الأصل إذن الآية التي أرضعنكم مطلق مقيد بماذا؟ بالسنة إن الخمسة أرضعنكم أيضا في الآية في إطلاق آخر التي أرضعنكم ظاهر الحديث أنه يشمل الإرضاعة الصغر والإرضاعة في الكبر نعم ظاهر الآية ظاهر الآية أنه يشمل الإرضاعة في الصغر والإرضاعة في الكبر فهل هذا مراد نقول نعم هو مراد عند بعض العلماء عند الظاهرية مراد أن إرضاع الكبير كإرضاع الصغير واستانسوا لقولهم بحديث سالم مولى أبي حديث حيث كان متبنا عند أبي حديث من أبنائهم الذين تبناهم في الجهل ومعلوم أنه إذا كان ابنا فسوف يدخل على البيت ليلا منهارا وفي أقصى البيت وأبناء كالولد تماما فلما أطل الله التبني جاءت امرأة امرأة سبي حليثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن سالما كان يرخل علينا يعني ويشق علينا أن منه فقال أرضعي تحرمي عليه أرضعي تحرمي يعني وإذا حرمت عليه جازل أن ينظر إليك وأن يخلو بك وهو كبير وهذا الحديث مطابق لظاهر الأرض، فيكون شاهدا للإطلاق، يكون شاهدا للإطلاق. عرفتم؟ وقال بعض العلماء إنه لا يعتبر الرضا إلا إذا كان في الحوالي، لأن قوراهم هاثكم لا في عنكم أي الإرضاع المعتبر شرعا وقد قال الله تعالى والوالد ياسم وربعنا حولين كاملين فما كانت الحولين فهو رضاع المعتبر وما كان بعد الحولين فهو عبرة به لأن هذا هو زمن الإرضاع الذي قال الله تعالى فيه أرضاعنا, أرضاعنا وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم وهو المسؤول من بالإمكان أحب أن العبرة في ماذا بالحولي فما كان قبلهما فهو الرضاع معتبر، وما كان بعدهما فليس بمعتبر قالوا وهذا حد فاصل لا يبقى الشفاه وعليه فلو أرضعته أربع مرات في يوم السبت نعم ثلاث مرات في يوم السبت والرابعة في ظهر يوم الأحد والخامسة بعد ظهر يوم الأحد لكن كانت ولادته عند زوال الشمس يعني يتم سنتين عند زوال الشمس في هذا معتبر ما أو غير معتبر؟ غير غير معترف، لأن الخامسة وقعت بعد الحوليف لا أعرفه، مع مع أن الرابعة لم تتهضم بعد من المعبد هي في معرفة. ولكن تمت السنتان كما أن الرجل قبل تمام خمسة عشر سنة غير بالغ. وبعدها بالغ يعني لو أن الشخص فعل شيئا يشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه فانه لا يؤخذ به وآخر النهار يؤخذ به اخر النهار يؤخذ به طيب وقال بعض العلماء المعتبر الفطان المعتبر الفطان لما كان قبل الفطام فهو معتبر وما كان بعده فليس بمعتبر بحديث لا رضاع إلا ما أنشذ العظم وكان قبل الفطام وهذا وين كان فيه شيء من النظر من الصحة يعني أنه ضعيف لكن يؤيده النظر لأن الإرضاء قبل الفطام يؤثر في نمو الولد وليس له إلا هذا قداء وبعده بعد الفطام لا فرق بين الصغير والكبير في تأثير الرضاء لأن إذا فقمه صار لا يأكل الطعام لا فرق بينه وبين له عشر سنوات تأثير الغذاء عنده باللبان كتأثير كتأثيره عند صاحب عشر سنوات وهذا القول يعني أن الحكم معلق بالفطار سيارة شيخ السلام بن تيمي رحمه الله أن العبرة بالفطار وهذا من حيث المعنى كما سمعتم أصح لكن فيه شيء من العسر وذلك لعدم انضباطه في بعض الأحيان لأن الطفل لا يفتم مرة واحدة بل يفتم شيئا فشيئا لصعوبة التطام عليه ولو قال قائل باعتبار الأكثر من الفطان والسنتين لم يكن هذا القول بعيدا يعني فإذا فطن قبل السنتين انتدى الحكم إلى السنتين وإن, وإن كمت السنتان قبل فطانه انتدى الحكم إلى فطانه لو قيل بهذا أنا كان جيدا لكن, لكن فعليقه به الفطان أصح من حيث المعنى من حيث المعنى لأنه إذا فطن لا يتغدى باللبن وليس معنى قوله لا يتغدى باللبن أنه لا يستفيد منه لا الإنسان يستفيد منه اللبن لو, لو خمس سنين لو كان لو خمس سنين استفاد من اللبن لكن لا يتغدى به ولا سيغدى إلا إذا فطن طيبين قال قائل ما الجواب عن إغلاق الآية؟ وعن قصة سالم قلنا أما إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مقيدة بعدد خمس رضاعات فلتقيد بزمن أيضا وهو الحول. ثم إن ظاهر الآية أيضا يؤيد ما اشتغط الفطان لأن قال الله في أرضانه ومعلوم أن الكبار ليس من المراضي قد فطم وانته فظاهر أن أرضعنا قم يعني في وقت الرضا ونرد عليهم بالنسبة لقصة سالم نول أبي حليفة بأحد وجهه بل بأحد ثلاثة أوجه إما أنها مسوخة أو مخصوصة خاصة به. به عينا أو مقصوصة به نوعا عرفتم مسورة أو مقصوصة بعينا أو مقصوصة به نوعا طيب أما القول بأنها مسورة فهذا ليس بشيء لأن الأصل عدم الناس ولا بد من إثبات تريح وتعذر الجمع وأما القول بأنها مخصوصة به عينا فضعيف أيضا لأن, لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بحكم إلا لمعنى فيه حتى النبي عليه الله والسلام ما خص بما خص به من الأحكام إلا لأنه نبي لا لأنه محمد بن عبد الله إلا لأنه نبي بد من علة يتغير بها الحكم ويخصص بها من اتصر ويخصص به من اتصر بها وما المعنى الذي يخص به سالم حتى نقول أن الحكم لا يتعدى وأنه خاص به لأن إذا قلنا أن الحكم لا يتعدى وأنه خاص به صار معناه أنه حكم له بذلك لأنه سالم مولى أبي حديث وهذا لا معنى له لا, لا معنى له وعلى هذا فيرعب هذا القوم أيضا أنه خاص به عين بقي أن, أن يكون خاصا به نوعا يعني فإذا وجد حال مثل حال سالم <تبت> الحقل> ثبت الحق ثبت الحق وهذا لا يمكن الآن لا يمكن لماذا؟ لأن ابن التبني بطر بطر ما يمكن وعلى هذا فلا يرد علينا أبدا ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينا بحكم من شريعة الله لابد يكون هكذا معناه يتعدى إلى نوعه وهذا لا يمكن لكن شيخ الإسلام رحمه الله لم يعتبر في في بعض كلام له كلامة. الكلام له كلام كلام الأول يوافق ما قلت أنه لا بد من مراعاة التبني. المانع الثا ال قول الثاني أنه يعتبر تبر الحاجة وأنه ما تحتاج إلى إصدار خبير رضع, رضع وثبت حكم الرضاع. ولكن قوله هذا ضعيف كقول الجمهور الجمهور ارون أن لراع كبير نعم ده قوله هذا ضعيف لماذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إجاكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو من الحموم اخذ الزوج او عم او خال او ما اسلاف قريبه قال الحمو الموت ومعلوم ان اخذ الزوج يحتاج الى ان تكون لبيت زوج الى بيتي اخي اذا اذا كانوا في بيت واحد ولو كان رضاع وكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة قريب ليزول الحرج لما لم يقل ذلك علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرطائف الكبير وأنه لابد أن تكون حاجة خاصة نتمشأ فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي فريد وإذا اعتبرنا ذلك صارت الآن غير موجودة وبهذا تسلم العدلة من التعارض ويحصل الجمع بينهم طيب في أيضا أمهاتكم اللاتي أرضى هل لا بد من مباشرة الإرضاء بحيث لو صب اللبن في إناء وشربه الطفل لا يؤثر أو لا أجواب لا ليس ليس من الشرق يلتقي يلتقي الثدي بل لو صب في إناء وشربه وفرّق له ذلك خمس مرات ثبت الحب لأن المعنى موجود في هذا كما هو موجود في التقام في التقاء الثدي هذا من حيث تغذي الطفل باللبن. لكن يفقد منه الحنان الحنان والمحبة فإن الرضيع إذا كان يرتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأستثف فهل هذا معتبر وأن الشرع لاها التحريم ببضاعة لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنو لذلك صارت هذه العلاقة مؤسّرة أو أن المقصود تغذ الطفل باللبن نعم هذا هو موضع خلاف كما أظن لكن الظاهر العموم يعني أنه لا فرق بين أن يلتضعه من ثدي المرضعة أو أن يصب له في إناء ويشرب لأن الجسم يتغذى بهذا وهذا واضح؟ والله آمن ما في أسئلة أرأي كيف يدفت قول الأرض لازمه عليها إلا هالك أو مشتك معن أو مشتك هذا الهالك دام والمشتك غير المشتك لكن <تصفيق> دام يعني أبكر الخاص الأشد على الأخف عين ما يفسام فيه وما دام لم يعزو هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بس أما لو عذاء الرسول كنا لا تزياف ثلاثة جم خلاص <تصفيق> يا يلا حسن هو ما أزه للرسول لكن كلمة قد احذفها هنا ما أزه للرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على ربي محمد أبوء القادم ومن بعده نائبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وأمهاتكم الذي أضعناكم أخذ منها فوائد تكلمنا على الرضا فيما يغني عن إعادة ومن فوائد هذا الحديث هذه الآت الكريمة أن لبن الفحر محرم معنى البنات المحرمين يعني أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام بعموم قولة وأخواتكم من الرضاعة وهذا والله أعلم من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة البنات من الرضاعة ما ذكر والعمات ما ذكر لكن الأخوات تغني عن العمات لأنهم النحواش وهن أقرب الحواشي إلى الإنسان إذن من من هذه الآية أن الأخوات من الأب أو الأخوات من الأم أو الأخوات من أم وأب من الرضاء كلهن حرام كلهن حرام طيب ومن فائد هذه الآية الكريمة أن أم الزوجة حرام في جونشر لقوله وأمهات نسائكم فبمجرد العقد على المرأة عقدا صحيحا تحرمها وكذلك جداتها وإن علو ومن فوائدها أن أمة المزني بها لا تحرم على الزاني خلاف لما ذهب إليه كثير أهل العلم بقوله وأمهات نسائكم والمزني بها ليست من نساء ولم يمكن قياسها على لأن نسائه لأن نساءه حلل له بعقد شرعي صحيح والمزني بها لم تحل له فكيف يقاس السفاح على النكاح الصحيح ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا بطلان قول من قال إنك تلوط بالذكر ولا يعوذ بالله كعقد النكاح وأن من تلوط بدفر حرمت عليه أمه كأم الزوجة هذا منكر من القول كيف تجعل هذه الفائشة العظيمة بمنزلة النكاح الصحيح فأم الملوط به حلاء ولا السحران. لكن نعم اللائط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب حتى يتوب. ومن فائلا في كريمة تحريم الربيبة. لكن اشترق الله تعالى تحريم الربيبة الربيبة الأخ كم أحيانا. الشاط الأول أن تكون في حجر والشاط الثاني أن يكون قد دخل بأمره. طيب. ولكن دلت الآية الكريمه على أن الشرط كونها في الحجر غير مقصود. لبيان الواقع وليس شق الحكم. برأي قولي فإن تكون دخلت بهن فلا تمنع عليهم. ومن فائض الآية الكريمة تحريم حدائل الأبناء. من زوجات أو مملوكات. يقول حراء ابن لكن المملوكة لا تجلس وجلس جلس اجلس أوراق جل... لا تؤذن الناس. لكن الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوضوء. الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوضوء ولذلك لو أن شخصا اشتراه ولم يطاع ثم ملكها أبوه فإنها تحل لأبيه لكن لو أقعد على امرأة ولم يطاعها ثم طلقها فلا تحلل لأبيه طيب لأن لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوضوء وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح ومن فوائد الآية الكريمة أن حليلة ابن الرضاع لا تحمى بقوله الذين من أصلاده وسبق التفسير في التفسير اختلاف العلماء هل هذا القيد مخرج لابن التبني؟ أو ابن الضضاء وذكرنا أن الصواب أنه مخرج لابن الضضاء أما ابن التبني فإنه ليس ابن شرعيا فلا يحتاج إلى قيد لإخراجه ومن فائد الآية الكريمة تحريم الجمع بين الأختين تحريم الجمع بين الأختين تقوله أن تجمع بين الأختين وعموره يشمل الأختين من النسب والأختين من الرضاع فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاع ولا بين أختين من النسب. وهل هذا شامل لملك الأمين أو خاص بعض النكاح اختلف فيه السلف. والصحيح أنه شامل لملك الأمين وعقد النكاح وأن الإنسان إذا كان عنده مملوكتان أختان ووضع إحداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة بإخراج لها عن ملكه يبيعها مثلا أو يزوجها أو يزوجها بعد الاستبراء أما ما دامت عنده وقد فإنها فإنه لا يحرم له أن يطاء الأخرى طيب هو بالنسبة للنكاح هل يشترط لتحيين الأخت أن يطعال التي عنده أو تحرم الأخت بمجرد العقد تحرم الأخت بمجرد العقد ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك يمين بعقد بيع أو غيره ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح. والفرق أن ملك اليمين يراد للعقد يراد لل للوطن ولغيره والنكاح للوطن فصار الحكم يا عبد الله صار الحكم ثابتا بمجرد مجمل العقد والنكاح أما في الزنا فبالوطن طيب ومن ومن فوائد هذه العهد الكريمة أن سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤخذ به لقول إلا ما قد سلف وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم التفاعل فإنه لا يؤخذ به لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ولكن سبق لنا أنه إذا كان مفرطا في تلك السؤال فترك واجبا من أجل هذا التفريق، فإنه يزمه قراء. نعم ومن فائد هذه الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما الغفور والرحيم فبالمغفرة زوال المكروه، وبالرحمة حصول المطلوب. المغفرة للذنوب والرحمة للحسنات أن الله يرفعون بهذا طيب ومن هذين الاسمين نأخذ صفتين هما المغفرة والرحمة لأن من طريق أهل السنة والجماعة أن كل اسم من اسماء الله دال على ذات الله وصفته والصفة المشتق منها فالغفور دال على الذات وعلى الصفة وهي المغفرة الرحيم دال على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة وقد قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين عامة وخاصة فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق الشاملة لجميع الخلق ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة إنما يتصل بها عدل الآخرة وهذه للكافرين والمؤمنين ورحمة خاصة للمؤمنين، هذه تتصل بها رحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا يكون سان مرحومة فيهما في الدنيا والآخرة كمن الأول قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة أي عام وقوله الرحمن الرحيم ومن الثاني قوله تعالى وكانت المؤمنين رحيما ثم قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ماتكت أيمانكم المحصنات اسم مفروض من فعل رضاعد وهو أحسن أحسن أحسن لأن اسم المفعول يكون فعله مبنياً لمعبول والإحصان يطلق على عدة معامل فيطلق على الحرائب ويطلق على العثيفات ويطلق على المتزوجات وكل هذا جاء في القرآن قال الله تعالى في الأول ومن لم يستطر منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانه المرادة المحصنات هنا الحرائر ومن الثاني قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات العابثات المؤمنات لوعنه في الدنيا والآخرة. المحصنات يعني العابثات عن الزنا. ومن الثالث المتزوجات هذه الحال. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان. فإن قال قائل نسل هذه الألفاظ مشتركة لعدة معاني. كيف نعرف تعيين المعنى؟ المقصود من هذه المعاني نقول نعرفه بالسياق نعرفه بالسياق فإن لم يكن سياق يعين فالصحيح أنه يجوز استعمال الاسم المشترك في جميع معانيه ويكون شاملا لها كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده فاللفظ المشترك بين ليه فأكثر يكون عاما للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين أحد المعنيين تقول الفائد هذا كما أن اللفظ العام يشمل جميع أفراد فاللفظ المشترك يشمل جميع المعانين لننظر الآن في الأمثلة الثلاثة المثال الأول أن المرادة بمحصنات الحرائي ما هو السياق الذي يعين ذلك قوله وَمَنْ لَمْ يستطع منكم طولن جنكه على اثنات النساء من ما ملكت ايمانكم مما ملكت اذا مختنق غير مؤمنه حرائر والثانيه والذين ان لئن يرمونا نصع في الغافلات المؤمنات لعمر الدنيا والاخره يعينها قولها غافلات الثالثة المتزوجات هذه ليست اللفظ الذي الآية الكريمة ما يعين المراد لكن السنة جاءت به فمن الصنات وما وما معنى قولي إلا ما ملكت إيمانكم هل معنى أن الرجل إذا كان له أمه متزوجة فإنه يجوز أن فإنه يجوز أن أن يجامعها لا لكن مسألة وقعت في شيء معين وهي المرأة المسبية المسبية في القتال مع الكفار إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل فإنها تحل الانتساخ من كاع زوجها الأول لسبيها إذن المحصنات يعني المتزوجات اللاتي يسبين بإيش بالجهاد نعم فإذا سبينا بالجهاد صرنا ملكة للساب صرنا ملكة للساب وحينئذ تحل له لإذن المحصنات يعني المتزوجات من النساء يعني المسبيات من النساء المسبيات وذلك في قتال من؟ الكفار أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء ولو كان قتالاً من حرمي كالبغي مثلك فإن نساءهم لا تستو لا يسبي لكن مراد نساء القفار إلا ما ملكت أيمانكم يعني فإنه النساء حلال لكن يجب أن, أن نلاحظ حلال ما لم يكن من من المحرمات قد تكون أخذ الإنسان أو عمته أو ما أشبه لأ. إلا ما لك إئمانكم كتاب الله عليكم كتاب قيل إنه مفعول لفعل المحذوف أي إلزموا كتاب الله عليكم أي إلزموا فريضة الله عليكم لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب أي مفروض والكتب يأتي بمعنى الفرض كما في قوله كتب عليكم الصيام إلزموا كتاب الله عليكم أي إلزموا فريضة الله عليكم لا تتجاوزوها وأكد الله ذلك لأهميته ويحتمل أن يكون كتاب الله مصدرا لفعل محدود أي كتب الله كتاب الله عليكم فيكون مصدرا لفعل محدود دل عليه الصيام لكن المعنى الأول كأنه أوضح كتاب الله عليكم أي فرضا مفروض عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أحل وفي قراءة السبعية أحل أحل فالقراءة السبعية أحل أن يقب السياق في قول كتاب الله عليكم والقراءة الوحفة السبعية أحل أليق بالسياق بقوله حرمت عليكم أمها يعني حرم مبيل المفعول أحل مبيل المفعول فيكون تناسب بين اللقظين الدالين على هذين الحكمين دي. وقوله أحل وعلى كل حال فالقراءة التي فيها البناء المفعول حذف الفائل لأنه معلوم لأن الخلق أو الشرع إذا بني للمفهول فإنما ذلك للعلم بالفاعل لأنه لا خالق إلا الله ولا شارق إلا الله عز وجل وقالوا أحل لكم ما وراء ذلك ما وراء هنا بمعنى دون أو سوى يعني ما سوى ذلك فهو حلاء وهذا لفظ عام ما وراء ذلك لأن نائب الموصول بالعموم فتشمل كل ما سوى ذلك فتشمل كل ما سوى ذلك وحينئذ نرجع إلى الآية ننظر ماذا؟ العامة من الرضا حلا. هل ذكرت أخواتكم من الضاعة نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من بضاء ما يحرم من النسم سيكون هذا الحكم مما جات في السم وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يصل الرسول فقد عصى الله إذن تحريم العمة، نعم من الرضاع والخاله من الرضاع مستفاد من أي؟ من السنة. إذن أحلل لكم ما وراء ذلكم دخلوا تخصيص. ما هو؟ الأم من الرضاع والخاله من الرضاع. وأن تجمعوا بين الأختين. بين لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها لا يجوز لا الله قال بين الأختين ولا شك أن بين الأختين من الغوابط ما ليس بين غيرهما نقول جائس بالسنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إذن عندنا الآن ثلاث أربع أربع العم من الرضاع والخالة من الرضاع والجنب بين المرأة وعمتها والجنب بين المرأة وخالتها كل ذلك مما جاء في السنة فيكون مخصصا لعموم قوله ووحل لكم ما وراء ذلك وهنا نسأل عن التحريم يعني نسيذا أن أتي به التحريم جنب بين رفتين إلى متى أنت إلى أن تموت أو تطلق طيب إذا طلقت هل هناك تفصيل أو لا نقول إذا طلقت طلاقة رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة إذا طلقت طلاقة رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة يعني لو طلق امرأته ولها أخط طلاقة رجعيا وعرفتم طلاقة رجعي من قبل فإنه يجب الانتظار بالإجمال حتى تنتهي العدة إذا كان الطلاق بائنا بل قل إذا كان الانتراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فصل فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها المشهور من المذهب الحنابل أنه يجب الانتظار يجب الانتظار حتى تنتهي العدة لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج مشغولة بحق من حقوق الزوج يجب الانتظار وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفس أو طلاق على عوا أو طلاق تلف فإنه يصح أن يتزوج أختها.